ثَمَّ عَوْنٌ لِلْكَذَّابِينَ لِلصُّحْحِ ثَمَّ عَوْنٌ لِلْكَذَّابِينَ لِلصُّحْحِ فَإِن جَاءُكَ فَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أعرض عنهم وَإِنْ تُغْرِبَ عَنHUM فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ تُغْرِبَ عَنHUM تَرَيْنَهُمْ كَأَنَّهُمْ جَاثِمُونَ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمُ Tá En namba reg